Allah'a ekber, Allah'a ekber. Eşhedü an la ilahe illa Allah.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 يا محمد الرسول الله اشهد Ey ale's salat Allah'a emanet Allah. visende felicidade saúde